لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تكفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم مِنَ من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا, فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلبهم ثم اتخذوا العجل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 من إلّا تبع الظن وما قتلوه يقينا برفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا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 لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبرك والمؤمن الصلاة والمؤمن الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر هؤلاء ثيكا سنؤتيهم أجرا عظيما